لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 بل زِينَ لِلَّذين كَفَروا مَكْرُهُم صَدُّوا عَنِ السَّبيلِ وَمَن يُضِل لِلَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُم عذابٌ فيَالْحَيَاتِ الدُّنْيا وَلَعذابُ الْآخِرَةِ أشَقُّ Vama lham